بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمقررات معهد الحرم المكي الشريف نقدم لكم كتاب المياه العذاب في علم الحساب جمع وترتيب ابي محمد شعيب معوض اللحياني الهذلي المدرس بمعهد الحرم المكي الشريف بسم الله الرحمن الرحيم ولتعلموا عدد السنين والحساب المقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين معلمنا وهادينا بهداية الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الصعب سهلا اللهم يسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين يا رب العالمين وبعد فإنه بناء على رغبة صاحب الفضيلة مدير معهد الحرم المكي الشريف الشيخ الفاضل صالح بن محمد المقوشي الذي لم يدخر نصحا ولا توجيها ولا عونا إلا قدمه لإخوانه وأبنائه منسوبي هذا المعهد المبارك واستجابة لطلب أعداد من طلبة هذا المعهد ولاسيما من المنتسبين منهم في تأليف منهج مقرر في مواضيع محددة في مادة الحساب حيث لم يكن قبل هذا بأيدي الطلاب مقرر لهذه المادة وكان اعتماد الطلاب بعد الله على ما يكتبه المدرس من تمارين على مواضيع منهج الابتدائية حسب المناهج القديمة في هذه المادة ورغبة مني أيضا لما رأيت من ضرورة ذلك أحاجة بس قمت بعون الله وتوفيقه في جمع شتات هذه المواضيع وقد اتفدت كثيرا من مقاررات المعاهد العلمية التابعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية واخترت مواضيع منها وقمت بترتيبها وتبويبها بحسب ما رأيته صالحا لطلاب هذا المعهد وقد استشرت بعض الإخوة الزملاء بالمعهد في اختيار هذه المواضيع فأيدوني على ذلك وتشجعت فألفت كتابا في ذلك أثميته المياه العذاب فيما تيسر من علم الحساب وهذا الكتاب مكون من ثلاثة أجزاء الجزء الأول خصصته للصف الأول الاعدادي والجزء الثاني خصصته للصف الثاني الاعدادي والجزء الثالث خصصته للصف الثالث الاعدادي، وسقط ذلك في أسلوب ثالث قريب إلى ذهن وحياة الطالب اليومية، وقد استهدفت من تأليف هذا الكتاب تسيل حساب الفرائض، حيث من لا يعرف الحساب ويدقره ولا سيما الكسور الاعتيادية، فلن يتقدم في مادة الفرائض وتقسيم المواريث كما فرضها الله تعالى، وخاصة النسب الأربعة وتأصيل المسائل وغيرها. ومن أهداف هذا المؤلف المعرفة الحسابية التي يستطيع الطالب أن يتعامل مع الآخرين بيعا وشراءا وأخذا وعطاءا مصداقا لقوله تعالى ولتعلم عدد السنين والحساب أسأل الله أن يجعل هذا المقرر محققا للأهداف التي يرمي إليها هذا المعهد المبارك وأن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم وصل الله على سيد المرسلين أجمعين المؤلف شعيل معوض اللحياني حرز بتاريخ ثمانية عشرة وأربعمائة وألف للهجرة الطبعة الأولى وحرزت الطبعة الثانية بتاريخ سبعة وثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة الباب الأول مصطلحات الرياضية. أولا العدد الفردي والعدد الزوجي العدد الفردي هو ما كان آحاده 1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 العدد الزوجي هو ما كان آحاده صفر أو 2 أو 4 أو 6 أو 8 مثال بين العدد الفردي من العدد الزوجي فيما يلي 62 و400 67 و300 98 و400 أربعمائة أحد عشر الحل ألف العدد اثنان وستون وأربعمائة ننظر إلى احاده وهو أول رقم من جهة اليمين نجد أن الآحاد هو اثنين لذا فإن هذا العدد هو عدد زوجي ب العدد سبعة وستون وثلاثمائة ننظر إلى آحاد هذا العدد نجد الرقم سبعة لذا فإن هذا العدد هو عدد فردي جيم العدد ثمانية وتسعين وأربعمائة هو عدد زوجي لأن آحده ثمانية دال العدد أربعمائة هو عدد زوجي أيضا لأن آحده صفر هاء العدد أحد عشر ومئتين هو عدد فردي لأن أحده واحد تمرين واحد ضع خطا تحت الأعداد الفردية وخطين تحت الزوجية خمسون وثلاثمائة ثلاث وسبعون وأربعمائة سبعة آلاف واحد وثمانية آلاف وستمائة ألف سبعة واحد وعشرة آلاف ثانيا العدد الأولي والعدد الغير أولي العدد الأولي هو الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه أو على الرقم واحد فقط العدد الغير أولي هو الذي يقبل القسمة على غير نفسه وغير الرقم واحد امثله فالعدد ثلاثة مثلا فإنه لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى الرقم واحد فهو إذن عدد أولي بخلاف العدد ستة فإنه عدد غير اولي وذلك لأنه يقبل القسمة على نفسه وعلى الرقم اثنين وعلى الرقم ثلاثة أيضا من الأعداد الأولية ما يلي اثنان ثلاثة خمسة سبعة أحد عشر ثلاث عشر سبع عشر تسع عشر وعشرون تمرين ضع خطا تحت الأعداد الأولية وخطين تحت الأعداد غير الأولية سبع تسعة أربعة وعشرون وعشرون وعشرون وعشرون واحد ومئة الكسور الاعتياديه لاحظ الأشكال التالية مبينة في الصفحة العاشرة من الكتاب الشكل الأول ألف عدد الأجزاء المضللة اثنان عدد أجزاء جميع الشكل ثمانية الشكل الثاني باء عدد الأجزاء المضللة اثنان عدد جميع أجزاء الشكل أربعة يعبر عن الشكل ألف حسابيا على النحو التالي اثنان على ثمانية ويسمى كسرا اعتياديا يعبر عن الشكل باء حسابيا على النحو التالي اثنان على اربعة ويسمى كسرا اعتياديا ايضا فان الكسر يتكون من مقام وبسط وخط فاصل بينهما انواع الكسور الاعتياديا الكسر الاعتيادي إما أن يكون كسرا حقيقيا أو كسرا غير حقيقي ويفرق بينهما كالتالي واحد الكسر الحقيقي مثل اثنان على ثمانية ثلاثة على سبعة تسعة على اثنى عشر لاحظ في كل الأمثلة نجد أن المقام أكبر من البسط فالكسر الحقيقي هو ما كان بسطه أصغر من مقامه أي أن الكسر الحقيقي أصغر من الواحد الصحيح اثنان الكسر غير الحقيقي مثل أربعة على أربعة خمسة على أربعة ثمانية على ستة تسعة على سبعة لاحظ في كل الأمثلة نجد أن المقام أصغر من البسط أو يساويه فالكسر غير الحقيقي هو ما كان بسطه أكبر من مقامه أو يساويه تمرين بين الكسر الحقيقي والكسر غير الحقيقي فيما يلي ثلاثة على سبعة ثمانية على أربعة سبعة على تسعة اثني عشر على خمس عشرة عشرة على ثمانية أحد عشر على اثني عشر خمسة على تسعة اثني عشر على ستة الدرس الثاني الكسر غير الحقيقي وأشكاله الكسر غير الحقيقي إما أن يكون عددا صحيحا أو عددا كثريا لاحظ ما يلي أربعة على اثنين خمسة على اثنين كلا الكسرين هما كسران غير حقيقيين لأن بسطهما أكبر من مقامهما ولكن الكسر الأول بسطه يقبل القسمة على مقامه فإذا قسمنا الأربعة على الاثنين كان ناتج القسمة اثنين ولا يوجد باق في القسمة بخلاف الكسر الثاني فإننا لو قسمنا بسطه على مقامه فإن ناتج القسمة اثنين ولكن يوجد باق وهو العدد الواحد لذا يعبر أيضا عن الكسرين السابقين كالتالي أربعة على اثنين يساوي اثنان ويسمى الكسر غير الحقيقي هنا عددا صحيحا خمسة على اثنين يساوي اثنان وواحد على اثنين ويسمى الكسر غير الحقيقي هنا عددا كسرية لأنه مؤلف من عدد صحيح وهو اثنان وكسر حقيقي وهو واحد على اثنين فالكسر غير الحقيقي له صورتان الصورة الأولى هي صورة الكسر غير الحقيقي اربعة على اثنين وخمسة على اثنين الصورة الثانية إما أن تكون عدد صحيحا أو عددا كثرية اثنان واثنان وواحد على اثنين كما في الأمثلة السابقة السؤال هنا كيف يمكن أن نعرف تلك الصور والجواب كالتالي إذا كان لدينا كسر غير حقيقي وأردنا تحويله إلى عدد كسري فإننا نقوم بالتالي لتحويل كسر غير حقيقي إلى عدد كسري نقسم بسط الكسر على مقامه ويكتب ناتج القسمة على صورة عدد كسري على النحو التالي ناتج القسمة هو العدد الصحيح الباقي البسط المقصوم عليه نفس المقام السابق هو المقام الحالي مثال حول الكثرة غير الحقيقي الثاني إلى عدد كثري عشرة على أربعة الحل أولا نقسم عشرة على أربعة ناتج القسمة اثنان المقصوم عليه أربعة على عشرة ثمانية على اثنان الباقي ناتج القسمة هو العدد الصحيح والباقي هو البسط والمقصوم عليه هو المقام فيصبح العدد الكسري كالتالي اثنان واثنان على اربعة عشرة على اربعة يساوي اثنان واثنان على اربعة ولكن اذا كان المطلوب العكس اي انه يوجد لدينا عدد كسري ونريد تحويله الى كسر غير حقيقي فما العمل؟ الجواب قاعدة لتحويل عدد كسري إلى كسر غير حقيقي فإننا نقوم على ما يلي نضرب المقام في العدد الصحيح ونضيف أي نجمع على ناتج الضرب البسط وحاصل الجمع هو بسط الكسر غير الحقيقي الجديد والمقام هو نفسه المقام السابق مثال حول العدد الكسري التالي إلى كسر غير حقيقي 9 و على 2 الجواب 9 و1 على 2 يساوي 2 في 9 زائد واحد على 2 يساوي 18 زائد 1 على 2 يساوي 19 على 2 مثال آخر حول العدد الكثري التالي إلى كسر غير حقيقي ثلاثة واثنين على أربعة يساوي أربعة في ثلاثة زائد اثنين على أربعة يساوي اثنا عشر زائد اثنين على أربعة يساوي أربعة عشر على أربعة ولو أردنا تحويل أربعة عشر على أربعة إلى عدد كسري كما مر معنا سابقة فإننا نقسم على المقام فيكون الناتج ثلاثة والباقي اثنان والمقسم عليه والمقام السابق أربعة أربعة عشر على أربعة يساوي ثلاثة واثنان على أربعة تمارين واحد حول الكسور غير الحقيقية التالية إلى أعداد كسرية ثلاث عشر على أربعة و عشرة على خمسة وسبع وعشرون على ستة و عشرة على ثلاثة اثنان حول الأعداد الكسرية التالية إلى كسور غير حقيقية أربعة واثنان على خمسة ثلاثة وأربعة على ستة اثنان وثلاثة على ستة خمسة وثلاثة على سبعة الباب الثاني العمليات الأربع على الأعداد الصحيحة أولا جمع الأعداد الصحيحة تعريف الجمع هو إضافة رقم إلى رقم آخر الأمثلة واحد ثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون زائد مئتين تساوي 597.381 ألفاً وخمس و وثمانون إثنان ألفا زائد مئتين و 795 يساوي تماني و سبعتون و عشون و اوبع و وخمسة واربعون زائد مياه و 321 و يساوي مليون واثنين وخمسون ألفاً وستة وستون، أربعة أربعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وتسع مئة وأربع وسبعون زائد تسعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وست مئة وخمسة وتسعون يساوي مليون وأربعمائة ألفاً وستة وخمسون. وستة مائة وتسعة وستون خمسة ألف زائد تسعة آلاف ومئتين وخمسة وسبعون يساوي عشرة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون ستة تسعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون زائد تسعمائة ألف يساوي تسعمائة ألف وتسعة آلاف ومئتان وخمس وسبعون سبعة مئة وخمسة وسبعون ألف وسبعمائة وتسعة وثمانون زائد تسعمائة واثني عشر ألف وأربعمائة وسبعة وخمسون يساوي مليون وثمانمائة آلاف وثمانية ومئتان وستة واربعون ثمانية ثمانية ملايين وسبعمائة واثنان وتسعون ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعون زائد مليون واثنان وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسة وتسعون يساوي تسعة ملايين وثمانمئة وخمسة وثمانون ألف وستمائة وسبعون تسعة ستمائة وثلاثة وأربعون ألف ومئتان وسبعة وثمانون زائد أربع وتسعون ألف وسبعة وتسعون وسبعمائة يساوي سبعمائة وثمانية وثلاثون ألف وأربع وثمانون قاعدة الجمع واحد النظر للإشارة أي العلامة اثنان ترتيب الأعداد بحيث يكون الآحاد تحت الآحاد والعشرات تحت العشرات إلى آخره ثلاثة تجمع الآحاد مع الآحاد والعشرات مع العشرات إلى آخره أربعة إن كان ناتج الجمع مكونا من رقمين نضع الآحاد في النتيجة تحت الخط ونصعد بالعشرات ثانيا طرح الأعداد الصحيحة الأمثلة واحد أربعة وتسعون و وسبعمائة وأربعة وتسعون, ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون المطروح منه ناقص اثنان وخمسون مليون وخمس مئة وخمسة وسبعون ألف وتسعمئة وسبعة وأربعون المطروح الناتج 42, 218, اثنان وأربعون مليون ومئتان وثمانية عشر ألف وثمان مئة وواحد وخمسون اثنان تسعة ملايين وثمانمائة وأربع وسبعون ألف وثمانمائة وتسعة وسبعون ناقص ثمانية ملايين وخمسة وستون ألف وأربعمائة وتسعة وثمانون يساوي مليون وثمانمائة وتسعة آلاف وثلاثمائة وتسعون ثلاثة ثمانية وتسعون الف وسبعمائة وسبعة وأربعون نائص نائص أربعة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون نصر ثلاثة وعشرون الف وتسعمائة واثنان وخمسون أربعة تسعمائة وخمسة وسبعون ألفة وثمانية ناقص خمس مئة وستة وعشرون ألفا وتسعمئة وتسع وعشرون الناتج أربعمئة وثمانية وأربعون ألفا وتسعة وسبعون خمسة أربعمئة وسبعة وتسعة ألفا وأربعمئة وخمسة وسبعون ناقص 329.548 وخمس الناتج مئة 6 وستون ألفا وتسعمئة وعشرون ملايين مئة وسبعون وسبعة ناقص ست ملايين و ست مئه و ست مئه و ست الناتج 67808 8 ألفا وثمانمائة تسعة الفاً وخمسة وسبعون. ناقص 8689 آلاف وستمائة وتسعة وثمانون. الناتج ثمانون تسعة وتسعون ألف ناقص 14.975 عشر وخمسة وسبعون الناتج 84.773 وثمانون ألف مئه وسبعون عشرة خمسة ناقص ألف الناتج 4000 11 أحد عشر الف ناقص 400 الناتج 600 قاعدة واحد المطروح منه يساوي المطروح زائد الناتج اثنان المطروح يساوي المطروح منه ناقص الناتج ثلاثة الناتج يساوي المطروح منه ناقص المطروح ثالثا ضرب الأعداد الصحيحة. الأمثلة واحد أربعمائة في خمسة الناتج الأول ألفان وخمسة وسبعون. الناتج الثاني ثلاثة آلاف وعشرون. بالجمع بينهما. يقول الناتج خمسة وثلاثون يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس ثلاثة ألاف وتسعمائة وأربعون الناتج الثالث سبعة آلاف وثمانية وثمانون الناتج ثمانمائة واثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ثلاثة أربعمائة وستة وتسعون في خمسة وعشرين الناتج الأول 2480 وثمانون. الناتج الثاني 992 الناتج اثنا المثال الرابع 978 في 65 الناتج الأول 4890 الناتج الثاني خمسة آلاف وثمانمائة وثمانية وستون الناتج ثلاثة وستون ألفا وخمس وسبعون قاعدة الضرب واحد نضرب الرقم الأول في كل الأعداد على اثنان نضرب الرقم الثاني في كل الأعداد على ثلاثة نجمع النتيجة ونحصل على ناتج الضرب. جدول الضرب الصغير. تمرين رقم خمسة. اثنان اثنان في اثنين يساوي أربعة. اثنان في ثلاثة يساوي 6 اثنان في أربعة يساوي ثمانية. اثنان في خمسة يساوي عشرة. اثنان في ستة يساوي اثنى عشر اثنان في سبعة يساوي أربعة عشر. اثنان في ثمانية يساوي ستة عشر. اثنان في تسعة يساوي ثمانية عشر، اثنان في عشرة يساوي عشرين، ثلاثة ثلاثة في ثلاثة يساوي تسعة، ثلاثة في أربعة يساوي اثنى عشر ثلاثة في خمسة يساوي خمسة عشر، ثلاثة في ستة يساوي ثمانية عشر، ثلاثة في سبعة يساوي واحدا وعشرين، ثلاثة في ثمانية يساوي أربعة وعشرين. ثلاثة في تسعة يساوي سبعة وعشرين ثلاثة في عشره يساوي ثلاثين أربعة في أربعة يساوي ستة عشر أربعة في خمسة يساوي عشرين أربعة في ستة يساوي أربعة وعشرين أربعة في سبعة يساوي ثمانية وعشرين أربعة في ثمانية يساوي اثنين وثلاثين أربعة في تسعة يساوي ستة وثلاثين أربعة في عشره يساوي أربعين خمسة خمسة في خمسة يساوي 25 وعشرين خمسة في ستة يساوي ثلاثين خمسة في سبعة يساوي 35 وثلاثين خمسة في ثمانية يساوي 40 خمسة في دسعة يساوي خمسة وأربعين خمسة في عشرة يساوي خمسين ستة ستة في ستة يساوي ستة وثلاثين ستة في سبعة يساوي اثنين وأربعين. ستة في ثمانية يساوي ثمانية وأربعين. ستة في تسعة يساوي أربعة وخمسين. ستة في عشرة يساوي ستين. سبعة سبعة في سبعة يساوي سبعة في ثمانية يساوي سبعة في تسعة يساوي ثلاثة وستين. سبعة في عشرة يساوي سبعين. 8 8 في 8 يساوي 64 8 في 9 يساوي 72 8 في 10 يساوي 80 9 9 في 9 يساوي 81 9 في 10 يساوي 90 تابع ضرب الأعداد الصائحة 6 495 وتسعون في 87 الناتج الأول ثلاثة ناتج الرقم الثاني 3960 وستون. الناتج الكلي 43065 وأربعون ألفا سبعة 487. في سبعة وثلاثين ناتج الرقم الاول ثلاثة وعلافين وأربعمائة وتسعة الناتج للرقم ثالثي ألف وأربعمائة وواحد وستين الناتج الكلي ثمانية عشر وتسعة عشر ثمانية 897 في 645 ناتج الرقم الأول 4485 ناتج الرقم الثاني ثلاثة ناتج الرقم الثالث 5382 المجموع خمسمائة تسعة ثمانمائة وسبعة وخمسون في تسعة وستين ناتج الرقم الأول سبعة آلاف وسبعمائة وثلاثة عشرة ناتج الرقم الثاني خمسة آلاف ومئة واثنين واربعين الناتج الإجمالي تسعة وخمسون ألف ومئة وثلاثة وثلاثون عشرة خمسة آلاف وواحد في ألف الناتج خمسة ملايين وعشرة ألاف أحد عشر ألف في خمسين ألفا الناتج الإجمالي خمسون مليون رابعا قسمة الأعداد الصحيحة التمارين واحد كسعمائة وخمسة وأربعون على خمسة يساوي مائة وتسعة وثمانين اثنان أربعمائة وستة وتسعون على اثنين يساوي مائتين وثمانية وأربعين ثلاثة ألف وستمائة وسبعون على اثنين يساوي ثمانمائة وخمسة وثلاثين أربعة تسعمائة وستة وثلاثون على ثلاثة يساوي ثلاثمائة واثني عشر خمسة أربعة آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون على خمسة يساوي تسعمائة وخمسة عشر ستة 1680 على خمسة يساوي 336 7 1674 وثلاثين. على اثنين يساوي 837 8 575 على خمسة يساوي مئة وخمسة عشر تسعة. الف وثمان واربعة وسبعون على اثنين يساوي تسعمائة وسبعة وثلاثين القاعدة واحد عند قسمة عدد صحيح على عدد صحيح آخر نبدأ القسمة من جهة اليسار فإن كان العدد الأول أصغر من المصوم عليه نأخذ معه الرقم الذي يليه اثنان إذا انتهت القسمة وبقي صفر نجعل الصفر أمام النتيجة الجهة اليمين وكذلك إذا نزلنا عددا جديدا ولم يقبل القسمة نضع صفرا أمام النتيجة تابع قسمة الأعداد الصحيحة عشرة تسعمائة وخمسة وأربعون على خمسة يساوي مئة وتسعة وثمانين عشر تسعمائة وستة وثلاثون تقسيم ثلاثة يساوي ثلاثمائة واثناعشر عشر العدد الف وستمائة وأربعة وسبعون تقسيم اثنين يساوي ثمانمائة وسبعة وثلاثون ثلاث عشر 496 تقسيم اثنين يساوي مئتان الرابع عشر العدد 4575 وخمسة تقسيم خمسة يساوي 915 وخمسة عشر. الخامس عشر العدد 575 وخمسة تقسيم خمسة. يساوي مئة وخمسة عشر. الثالث عشر العدد 1670 وسبعون تقسيم اثنين يساوي 835 وخمسة وثلاثين. عشر العدد 1680 وثمانون تقسيم خمسة يساوي 336 وستة وثلاثين. الثامن عشر العدد 1874 وسبعون تقسيم اثنين يساوي 837 وثلاثين. انظر هذه القسمة في الصفحات الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين. الباب الثالث قابلية القسمة على الأعداد. الدرس الأول. معنى قابلية قسمة عدد على آخر إذا قسمنا العدد 75 على 5 نجد أن خارج القسمة 15 دون باق فنقول بأن العدد 75 يقبل القسمة على 15 75 تقسيم 5 يساوي 15 القاعدة وعليه يكون العدد قابل للقسمة على آخر إذا أمكنت قسمة الأول على الثاني بدون باق الدرس الثاني قابلية القسمة على اثنين كما علمت من دراستك في السنوات السابقة فإن العدد يقبل القسمة على اثنين إذا كان آحده صفرا أو عددا زوجيا مثل عشرة عشرين اثنين ماذا تسمى الأعداد التي لا تقبل القسمة على اثنين؟ الجواب هي الأعداد الفردية ما هو باقي قسمة عدد فردي على اثنين؟ الجواب هو دوما العدد واحد وعليه إذا كان رقم أحد العدد فرديا فإن هذا العدد لا يقبل القسمة على اثنين ويكون باقي قسمته على اثنين يساوي واحد تدريب اختصر بايدي لين على اثنين وخمسين أربعة وثلاثون على ثمانية عشر ثمان وسبعون على اثنين اثنان على ستة وأربعين. ثلاثة في ثمانية على عشرة في أربعة عشر اثنان في سبعة على ستة وخمسين في ستة الدرس الثالث قابلية القسمة على خمسة لقد علمت بأن العدد يقبل القسمة على خمسة إذا كان رقم آحاده صفرا أو خمسة فإذا كان رقم الآحاد غير الصفر أو الخمسة فإن القسمة يكون لها باقٍ ولحساب ذلك 39 على 5 يساوي 7 والباقي 4 وهو نفس باقي قسمة رقم الاحاد 9 على 5 128 على 5 يساوي 25 والباقي 3 وهو نفس باقي قسمة رقم الاحاد 8 على 5 262 على 5 يساوي 52 والباقي 2 وهو نفس باقي قسمة رقم الـ 2 على 5 456 على 5 يساوي 91 والباقي 1 وهو نفس باقي قسمة رقم الـ 6 على 5 مثال توضيحي 39 المقسوم المقسوم عليه 5 ناتج القسمة سبعة باقي القسمة أربعة كذلك لاحظ ذساوي باقي القسمة فيما يلي أربعمائة وستة وخمسون المقسوم المقسوم عليه خمسة ناتج القسمة واحدا وتسعين انظر هذا الشكل في الصفحة التاسعة والعشرين النتيجة باقي قسمة عدد على خمسة يساوي باقي قسمة رقم أعحاده على خمسة وهو واحد أو اثنين أو ثلاثة أو اربعة تدريب واحد اختصر ما يلي خمسة وسبعين على مئة وخمسة عشر مئة وخمسين على مئة وخمسة وعشرين 65 على 130 وثلاثين مائة وخمسة على 65 وستين في 12 عشر على ست في 25 وعشرين خمسة وثمانين في اثنين واربعين على 34 في 35 وثلاثين اثنان اوجد باقي قسمة كل من الاعداد الاتيه على خمسة 153 مائة واثنين وثلاثين ست عشرة ثلاثمائة وثمان عشرة ألف واثنين عشر وسبعة الدرس الرابع قابلية القسمة على عشرة تعلم أن العدد يقبل القسمة على عشرة إذا كان رقم هذه صفرة وباقي قسمة عدد صحيح على عشرة هو رقم أحد مئة وستة وثلاثون على عشرة يساوي ثلاث عشرة لاحظ أن الباقي هو نفسه رقم الآحد كما أن العدد لم يقبل القسمة على عشرة دون باق لأن رقم آحده ليس صفرا تدريب اختصر ما يلي إلى أبسط صورة أربعمائة وعشرين على مئتين ستمائة على مئتين وخمسين مئة على ألف أربعة في عشرة 10 على مئة في ستة عشرة في خمسمائة على ألف في اثنين وعشرين تمارين واحد سجل الأعداد الآتية في دفترك ثم ضع خطاً تحت كل عدد منها يقبل القسمة على اثنين وخطين تحت كل عدد يقبل القسمة على خمسة لاحظ أنك ستجد ثلاثة خطوط تحت كل عدد يقبل القسمة على خمسة واثنين معاً مئة واثنين وتسعين ثلاث مئة وخمسين مئة وخمسة وستين 1968 1388 4551 وستين 745 71 423 وثمانين 681 4000 ثم ارسم دائرة حول كل عدد منها يقبل القسمة على 10 فماذا تستنتج؟ هل كل عدد يقبل القسمة على اثنين و 5 معا يقبل القسمة على 10؟ ولماذا؟ لأن 2 و 5 من مكونات العشرة يساوي 2 في 5 يساوي 10 اثنان اكتب سته أعداد تقبل القسمة على 2 أكتب سبعة أعداد تقبل القسمة على خمسة اكتب ثلاثة أعداد تقبل القسمة على عشرة ثلاثة اختصر ما يلي 35 في 26 على 14 في 65 92 في 15 في 14 على 42 في 230 أربعة اذكر من الأعداد الآتية ما لا يقبل القسمة على اثنين وأوجد باقي قسمته على اثنين تسعة تسعة آلاف وخمسمائة وواحد وسبعين وخمس عشرة ستمائة وخمسة ألف تسعمائة وعشرون الفا وخمسة وثمانين. مليونان و وأربعة وستون ألفا وخمسمائة وسبعة أربعون مليونا وخمسمائة واثنين وسبعين ألفا وستة وثلاثون ثم أعد حل التمرين مستبدلا للعدد اثنين بالعدد خمسة الدرس الخامس قابلية القسمة على ثلاثة مثال هل يقبل العدد 6731 القسمة على ثلاثة؟ نرى أن مجموعة أرقامه 1 زائد ثلاثة زائد 7 زائد 6 يساوي 17 ليس مضاعفا للعدد ثلاثة العدد 6731 لا يقبل القسمة على ثلاثة مثال: هل يقبل العدد ثلاثة آلاف وست وخمسة وأربعون القسمة على ثلاثة؟ مجموع الأرقام خمسة زائد أربعة زائد ستة زائد ثلاثة يساوي ثمانية عشر. العدد ثمانية عشر من مضاعفات العدد ثلاثة. العدد ثلاثة آلاف وخمسة يقبل القسمة على ثلاثة. القاعدة يقبل العدد القسمة على ثلاثة إذا كان مجموع أرقامه من مضاعفات العدد 3 أي أن مجموع الارقام يقبل القسمة على ثلاثة. طريقة اسقاط العدد ثلاثة. لمعرفة قابلية قسمة العدد 9000 ومئتين وثلاثة وأربعين على ثلاثة نهمل الرقم ثلاثة فلا نجمعه. كذلك نهمل الرقم تسعة فلا نجمعه لأنه من مضاعفات العدد ثلاثة. بقي العدداني أربعة واثنين مجموعهما ستة وهو من مضاعفات العدد ثلاثة. إذن العدد تسعة آلاف ومئتين وثلاثة وأربعين يقبل القسمة على ثلاثة مثال آخر افحص العدد سبعة آلاف وأربعمائة وستة وخمسين واحد يهمل العدد ستة اثنان خمسة زائد أربعة يساوي تسعة يهمل ثلاثة يبقى العدد سبعة وهو لا يقبل القسمة على ثلاثة إذن العدد سبعة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون لا يقبل القسمة على ثلاثة. وتتبع نفس الطريقة لمعرفة باقي قسمة العدد ثلاثة. ففي المثال السابق يقسم العدد الباقي وهو سبعة على ثلاثة، فيكون الباقي واحد. إذن باقي قسمة العدد سبعة آلاف وأربعمائة وستة وخمسون على ثلاثة هو واحد. باقي قسمة العدد ثلاثة يساوي باقي قسمة أرقامه على ثلاثة الدرس السادس قابلية القسمة على تسعة حيث إن العدد تسعة هو من مضاعفات العدد ثلاثة لذلك فقابلية قسمة العدد على تسعة تشبه قابلية القسمة على ثلاثة من حيث القاعدة يقبل العدد القسمة على تسعة إذا كان مجموع أرقامه أحد مضاعفات العدد التسعة أي أن مجموع أرقامه يقبل القسمة على تسعة مثال واحد لمعرفة قابلية قسمة العدد ثلاثمائة وأحد ألفا واثنين وخمسة وسبعين على تسعة نجمع أرقامه خمسة زائد سبعة زائد اثنين زائد واحد زائد صفر زائد ثلاثة يساوي ثمانية عشر إذن العدد ثمانية عشر من أضعاف العدد التسعة العدد ثلاثمائة وواحد من الألف ومئتين وخمسة وسبعين يقبل القسمة على تسعة وهنا أيضا كما جاء في قابلية القسمة على العدد ثلاثة يمكن استخدام طريقة إسقاط العدد تسعة أو مضاعفاته. مثال اثنين. افحص العدد سبعة وعشرين من حيث قابليته للقسمة على العدد تسعة. الحل واحد. نرى أن اثنين زائد سبعة يساوي تسعة فتسقط. اثنان. بقي لدينا العددان ستة وثمانية ومجموعهما ستة زائد ثمانية يساوي أربعة عشر ثلاثة العدد أربعة عشر ليس من مضاعفات العدد تسعة فعليه العدد سبعة آلاف وثمانمائة وستة وعشرين لا يقبل القسمة على تسعة أربعة لمعرفة باقي القسمة نقسم العدد أربعة عشر على تسعة فيكون الباقي هو خمسة فعليه يكون باقي القسمة هو العدد خمسة تمارين واحد انقل التمارين الآتية إلى دفترك الخاص بحل التمارين ثم ضع خطا تحت كل عدد يقبل القسمة على ثلاثة وخطين تحت كل عدد يقبل القسمة على تسعة فيما يأتي ستمائة وسبعة وعشرين مئة وأربعة عشر 828 72495 وعشرين، اثنان وسبعون 2001 6480 2007 وتسعون، عشرة وثلاثة، الفين وواحد، وثمانين، ستمائة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وسبعين مئتين وأربعة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسة وثمانين اثنان أوجد باقي قسمة كل من الأعداد الآتية على تسعة ثلاثة آلاف وستمائة وسبعة وأربعون ألفان وثمانمائة وتسعون واحد وخمسون ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون 95144 وتسعون 625 ومئة وأربعة 80,020 اثنان مليون وثمانين ست وعشرون تسعة آلاف ومئتان وعشرون واحد وعشرون الفا وخمسة عشر ثمانون الفا وعشرون مئة الفا ومئة وعشرون ثلاثة استبدل بإشارة الاستفهام رقما ليصبح كل من الأعداد الآتية قابلا للقسمة على تسعة اثنان وأربعون تسعمائة وخمسة وستة من عشرة ستمائة وسبعة وعشرون. أربعة اختصر ما يأتي اثنى عشر على قمسة وسبعين 120 على 15 99 على 27 70 في 3 على 6 في 14 2 في 9 في 25 على 15 في 10 في 18 6 في 5 في 5 على 35 في 30 في 2 الدرس السابع قابلية القسمة على ستة حيث إن العدد ستة يساوي اثنين في ثلاثة لذلك يمكن القول بأن يقبل العدد القسمة على ستة إذا كان قابلاً القسمة على اثنين وثلاثة في آن واحد مثال هل يقبل العدد أربعة عشر ألفاً ومئة وأربعة وخمسين القسمة على ستة؟ الحل واحد العدد أربعة عشر يقبل القسمة على اثنين لأن رقم احاده زوجي اثنان نجمع أرقام العدد أربعة زائد خمسة زائد واحد زائد أربعة زائد واحد يساوي خمسة عشر وهو من مضاعفات العدد ثلاثة إذن العدد أربعة عشر ألفاً ومئة وأربعة وخمسين يقبل القسمة على ثلاثة. ثلاثة. حيث إن العدد أربعة عشر ألفاً ومئة وأربعة وخمسين يقبل القسمة على اثنين وثلاثة، فهو يقبل القسمة على ستة. تدريب. ضع خطا تحت العدد الذي يقبل القسمة على ستة فيما يأتي. 1458 1766 4172 وثمانيه وخمسون 4156 940 وستون أربعة آلاف ومائة وسبعون الدرس الثامن قابلية القسمة على أربعة لقد وجد نتيجة التكرار والممارسة أن العدد يقبل القسمة على أربعة إذا كان رقم أحده وعشراته صفرين أو كان العدد المؤلف منهما أحد مضاعفات الأربعة مثل مئة مئتين ثمانية اثني عشر ست عشرة. مثال واحد هل يقبل العدد ستة آلاف ومئة وأربعة وعشرون القسمة على أربعة؟ الحل، ننظر إلى رقم الأحد والعشرات في العدد ستة آلاف ومئة وأربعة وعشرين فهو أربعة وعشرون وواضح أن هذا العدد هو أحد مضاعفات العدد أربعة لذلك يقبل العدد ستة آلاف ومئة وأربعة وعشرون القسمة على أربعة مثال اثنين هل يقبل العدد سبعة عشر ألفا ومئة وتسعة وثلاثين القسمة على أربعة وما باقي القسمة الحل واحد ننظر إلى رقمي الآحاد والعشرات في العدد سبعة عشر ألفا ومئة وتسعة وثلاثين وهو تسعة وثلاثون اثنان العدد تسعة وثلاثون ليس من مضاعفات العدد أربعة وبالتالي فإن العدد سبعة عشر ألفاً ومئة وتسعة وثلاثين لا يقبل القسمة على أربعة. ثلاثة لإيجاد باق القسمة سبعة عشر ألفاً ومئة وتسعة وثلاثين على أربعة يساوي أربعة آلاف ومئتان وأربع وثمانون. تسعة وثلاثون على أربعة يساوي أربعة. انظر هذه القسمة في الصفحة الثامنة والثلاثين من الكتاب فمن الواضح أن باقي القسمة هو ثلاثة وكذلك لو قسمنا رقمي الآحاد والعشرات على أربعة فنحصل على نفس الباقي فعليه باقي قسمة عدد على أربعة هو باقي قسمة العدد المتكون من رقمي آحاده وعشراته على أربعة تدريب واحد ضع خطا تحت العدد الذي يقبل القسمة على أربعة فيما يلي تسعمائة وست عشرة أربعة آلاف وأربعمائة واثنان وأربعون ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ثمانية آلاف وتسعمائة سبعمائة وثمانية ألف وتسعمائة وستة ثمانية آلاف وأربعمائة وعشرة اثنان أوجد باقي قسمة كل من الأعداد الآتية على أربعة ثماني وخمسين أربعة آلاف وخمسمائة وسبعة ثلاثة آلاف وثمانمائة الدرس التاسع قابلية القسمة على خمسة وعشرين قاعدة يقبل العدد القسمة على خمسة وعشرين إذا كان رقما احاده وعشراته صفرين أو كان العدد المتكون منهما أحد مضاعفات العدد خمسة وعشرين مثل 100 مئتين خمسة وعشرين خمسين خمس فمثلا العدد ألفان ومئة وخمسة يقبل القسمة على 25 وعشرين وكذلك العددان 1150 6400 وخمسون ستة آلاف أما العدد 955 فلا يقبل القسمة على 25 وعشرين باقي قسمة العدد خمس هو باقي قسمة العدد المتكون من احاده وعشراته على خمس وعشرين. فمثلا باقي قسمة 77236 وسبعين الفا وستة على خمس هو باقي قسمة ستة وثلاثين على خمس وهو أحد عشر. تدريب ضع خطا تحت العدد الذي يقبل القسمة على خمس وعشرين وإشارة ضرب تحت العدد الذي يقبل القسمة على أربعة فيما يلي مئتان مئة وأربعون ستمائة وخمسون تسعة آلاف وستة وثلاثين ثلاثة وسبعون ألفاً وخمسة وعشرين واحد وتسعون وثمانية وثمانين ألف سبعة آلاف ومئة واثنى عشر أربعة آلاف وستمئة وخمسة وسبعون ثلاثون ألف تسعة آلاف وثمان مئة وسبعة أربعمائة وثمان عشر اثنان اذكر باقي قسمة كل من الأعداد الآتية على خمس وعشرين ثم أعد الحل مستبدلا العدد خمسة وعشرين بالعدد أربعة ثمانية آلاف وتتعمائة وستة أربعة آلاف وخمسمائة وسبعة وستون ثلاثة آلاف وخمسمائة واثنان وخمسون تسعمائة وثمان عشر سبعة آلاف وتتعمائة وأربعون مئة وواحد وستون ألفاً وأربعمائة وثلاث عشر وثلاث عشر تسعمئة وتسعة وتسعون ثلاثة اختصر ما يلي بائة وخمسة وسبعين على تلاتمئة وخمسة وعشرين مئة وثمانية في ألف وخمسين على ستة وتسعين في خمسمئة وخمسة وعشرين على ألف واربعمئة في خمس وخمسين في خمسين على مائتين وخمس وسبعين في ستة في أحد عشر أربعة في خمس وسبعين في اثنين وأربعين على سبعة في اثني عشر في وخمسين أربعة. ضع مكان العلامة الاستفام في كل من الأعداد الآتية رقما ليصبح العدد قابلا للقسمة على خمس وعشرين علامة الاستفام ثلاث خمسة علامة استفهام اثنان صفر علامة استفهام واحد وثلاثون علامة استفهام ستمائة وسبع عشرة أعد حل نفس التمرين مستبدلا العدد خمسة وعشرين بالعدد أربعة ملاحظة إلى المدرث الكريم لتشابه قابلية القسمة على اثنين وعلى خمسة في قابلية القسمة على أربعة وخمسة وعشرين وهما مربعا العددين اثنين وخمسين على التوالي تمارين عامة للمراجعة واحد ضع خطا تحت العدد الذي يقبل القسمة على ستة فيما يلي اثنان وثمانون مئة وثلاثة وخمسون ستة وخمسون تسعمائة واثنان وأربعون أربعمائة وخمسون مئتان وستة خمسة آلاف ومئة اثنان ضع خطا تحت العدد الذي يقبل القسمة على أحد عشر وإشارة الضرب تحت العدد الذي يقبل القسمة على تسعة ودائرة حول العدد الذي يقبل القسمة على أربعة فيما يلي: ثمانمائة وثمانية وعشرين ألف وثلاثمائة وأربع مئتان وأربع وستين مئة وثمانية وتسعين ستة آلاف وسبعمائة واثنين وثلاثين ثلاثة آلاف وستما ثلاثة اختصر الكسور الآتية أربع وثمانين على مئة وثمانية مئة وخمسة وسبعين على ثلاثمائة وخمسة وعشرين مئة على 308 85 على 115 165 على 495 مئة على مئة وثمانية أربعة. اختصر المقادير الآتية. 187 في مئة على 75 في مئة 450 مئة وخمسين في 132 على 8 في ست 22 في 15 في 52 على عشرين في 858 2 زائد أربعة على 7 ناقص واحد مائة وستة وعشرين زائد ستمائة على تسعة وتسعين. مائة واثنين واربعين ناقص ثمانية على اربع وخمسين خمسة اكتب كسرا يمكن فيه الاختصار على كل من تسعة واثنين ستة اكتب كسرا يمكن فيه الاختصار على كل من اربعة خمسة احد عشر سبعة. ما هي الأرقام التي لو وضعت مكان إشارة الاستفهام في العدد؟ 2 علامة استفهام 85 لأصبح لا قابلا للقسمة على 4 8 ما هي الأرقام التي إذا وضعت مكان إشارة الاستفهام جعلت الأعداد الآتية تقبل القسمة على 9؟ 5 علامة استفهام 82 مئة علامة استفهام خمسة تسعة صفر علامة استفهام اثنان خمسة علامتي استفهام أربعة مع ذكر جميع الأجوبة الممكنة تسعة ما هي الأرقام التي إذا وضعت مكان إشارة الاستفهام جعلت الأعداد الآتية تقبل القسمة على أحد عشر؟ سبعة علامة استفهام اثنان خمسة علامة استفهام ثلاثة ستة تسعة خمسة ثمانية علامة استفهام سبعة أربعة علامة استفهام ثلاثة علامة استفهام مع ذكر جميع الأجوبة الممكنة عشرة اكتب ثلاثة أعداد أكبر من مئة وتقبل القسمة على اثنين وثلاثة أعداد أخرى تقبل القسمة على ثلاثة وهكذا على أربعة ثم خمسة ثم ستة ثم تسعة ثم عشرة ثم أحد عشر ثم خمسة وعشرين أحد عشر ما أصغر عدد يمكن إضافته إلى ثمانمائة وخمسة وسبعين ليصبح الناتج قابلا القسمة على ثلاثين اذكر العددين اللذين يليان العدد المضاف في الكبر والذين إذا أضيف أحدهما إلى ثمانمائة وغمسة وسبعين أصبح الناتج قابلا القسمة على اثنين اثنى عشر ما هو أصغر عدد إذا طرح من ثمانمائة كان الناتج قابلا القسمة على تسعة ثلاثة عشر ما هو أصغر عدد إذا طرح من سبع مئة كان الناتج قابلاً القسمة على أحد عشر الرابع عشر اكتب الأعداد المحصورة بين مئة ومئة وخمسين والتي تقبل القسمة على ثلاثة خمس عشر اكتب الأعداد المحصورة بين مئتين وواحد مئتين وستة وثمانين والتي تقبل القسمة على تسعة ست عشرة اكتب الأعداد التي تقبل القسمة على ستة والمحصورة بين سبعمائة واثنين وخمسين وثمانمائة سبعة عشر يمكن تكوين عدة أعداد بالأرقام أربعة، ثلاثة، اثنين أوجد أكبر عدد يمكن تكوينه بهذه الأرقام ويقبل القسمة على اثنين ثمان عشرة أوجد أكبر عدد يمكن تكوينه بالأرقام خمسة، اثنين، ثمانية، ويقبل القسمة على ثلاثة تسع أوجد أصغر عدد يمكن تكوينه بالأرقام أربعة، واحد، سبعة، ستة، ويقبل القسمة على أربعة عشرون مع والد اربعة وخمسون الفا وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريالا فهل يمكنه تقسيمها على أولاده التسعة بالتساوي واحد وعشرون اذكر باقي قسمة العدد سبعة آلاف ومئة وثلاثة وخمسين على كل من الأعداد اثنين ثلاثة أربعة خمسة تسعة عشر خمسة وعشرين الباب الرابع القوة وتحليل العدد إلى عوامله الأولية ألف القوة الدرس الأول رفع العدد إلى قوة نعلم أن مساحة المربع الذي طول ضلعه يساوي خمس سنتيمتر. هي 5 في 5 يساوي 5 وعشرين سنتيمتر مربع فنرمز لحاصل ضرب 5 في 5 اختصارا بالشكل 5 أس 2 أو نقول اننا رفعنا العدد 5 إلى القوة الثانية أي أن القوة الثانية لعدد 5 هي 5 في 5 يساوي 5 أس 2 ونقرأها 5 أس 2 وكذلك فحجم المكعب الذي طول حرفه 7 سنتيمتر هو 7 في 7 في 7 سنتيمتر مكعب فنرمز لحصر الضرب 7 في 7 في 7 اختصارا بالصورة 7 اس ثلاثة ونقول إن العدد 7 مرفوع إلى القوة الثالثة ونقرأها 7 اس ثلاثة وهكذا فإن القوة الثالثة للعدد خمسة هي خمسة أس ثلاثة يساوي خمسة في خمسة في خمسة يساوي مئة وخمسة وعشرون والقوة الرابعة للعدد ثلاثة هي ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة يساوي ثلاثة أس أربعة وتقرأ ثلاثة أس أربعة والقوة الخامسة للعدد باء هي باء في باء في باء في باء في باء تكتب اختصارا باء أس خمسة وتقرأ باء خمسة وبصورة عهمة فإن حاء يساوي حاء في حاء في حاء بقدر نون من المرات والقوة الثالثة للكسر 2 على 5 هي 2 على 5 في 2 على 5 في 2 على 5 يساوي 8 على 125 وعشرون وتكتب اختصارا اثنين على خمسة أس ثلاثة وتقرأ اثنين على خمسة أس ثلاثة تنبيه مهم لاحظ أن ثلاثة أس اثنين مثلا تعني ثلاثة في ثلاثة يساوي تسعة وليس ثلاثة في اثنين يساوي ستة فعليك الانتباه إلى الفرق بين ثلاثة أس اثنين وثلاثة في اثنين ملاحظات واحد لاحظ أن ثلاثة أس واحد يساوي ثلاثة، خمسة أس واحد يساوي خمسة، سبعة وعشرون أس واحد يساوي سبعة وعشرين. إثنان القوة الثانية للعدد تسمى مربع العدد، فيقال القوة الثانية للعدد جيم مربع العدد جيم ويقرأ جيم تربيع. مربع العدد خمسة مثلا خمسة أس ثنين ويقرأ خمسة تربيع ثلاثة القوة الثالثة لعدد تسمى مكعب العدد مثلا أربعة أس ثلاثة هي مكعب العدد أربعة ويقرأ أربعة تكعيب ومكعب العدد جيم هو جيم أس ثلاثة وتقرأ جيم تكعيب أربعة إن عشرة أس ثنين ساوي عشرة في عشرة يساوي مئة عشرة أس ثلاثة يساوي عشرة في عشرة في عشرة يساوي ألف عشرة أس أربعة تساوي عشرة في عشرة في عشرة في عشرة يساوي عشرة آلاف عشرة أس ستة يساوي عشرة في عشرة في عشرة في عشرة في عشرة في عشرة يساوي مليون عشرة أس تسعة يساوي عشرة في عشرة في عشرة في عشرة, في عشرة في عشرة في عشرة في عشرة في عشرة في عشرة يساوي مليار ويعد مليار. لاحظ أن عدد الأصفار يساوي الأوس واحد. إن واحد أوس 2 يساوي واحد واحد أوس 3 يساوي واحد واحد أوس 8 يساوي واحد وكل قوة للواحد تساوي واحد اثنان إن 0 أوس 2 يساوي 0 وصفر أس ثلاثة يساوي صفر وكل قوة للصفر تساوي السفر الدرس الثاني ضرب عده قوى لعدد مثال واحد اضرب القوة اثنين أس ثلاثة في القوى اثنين أس خمسة الحل حاصل الضرب يساوي اثنين أس ثلاثة في اثنين أس خمسة يساوي اثنين في اثنين في اثنين في اثنين في اثنين في اثنين في اثنين في, اثنين في اثنين. نلاحظ أن عدة العوامل هو ثلاثة زائد خمسة يساوي ثمانية أي أن اثنين أس ثلاثة في اثنين أس يساوي اثنين أس ثلاثة زائد خمسة يساوي اثنين ثمانية مثال اثنين أوجد حاصل الضرب سبعة أسة اربعة في سبعة اثنين في سبعة ثلاثة الحل حاصل الضرب يساوي سبعة في سبعة اثنين في سبعة أسة ثلاثة سبعة, سبعة في سبعة في سبعة في سبعة في <sprayed protests> سبعة في <subscribe> سبعة في سبعة في سبعة يساوي سبعة اي إن سبعة أس أربعة في سبعة أس ثنين يساوي سبعة أس أربعة زائد اثنين زائد ثلاثة يساوي سبعة أس تسعة نتيجة من المثالين السابقين نستنتج القاعدة التالية حاصل ضرب عدة قوى لعدد واحد هو قوة لنفس العدد أسها يساوي مجموعة أسس القوى المضروبة أي أن با أسها في با أس يساوي با أسها زائد طاء تدريب اكتب المقادير الآتية بشكل قوى 4 في 4 في 4 يساوي 7 في 7 في 7 يساوي 12 في 12 عشر يساوي 10 في 10 في 10 في 10 في عصرة يساوي اثنان في اثنين في اثنين في اثنين في اثنين يساوي اثنان على ثلاثة في اثنين على ثلاثة يساوي خمسة على 7 في خمسة على سبعة في خمسة على سبعة يساوي باء في باء يساوي جيم في جيم في جيم في جيم يساوي اثنان احسب ناتج كل من القوى الآتية سبع أس ثنين و اثنين أس أربعة و اثنين أس ستة وثلاثة أس ثلاثة وثلاثة أس أربعة وعشرة أس أربعة واحد أس ستة واحد أس ثمانية صفر أس ثنين صفر أس خمسة خمس عشرة اس على 5 اس 2 على 2 اس 2 على 3, 2 على, 3 1 على 5 أصحيح. 3 من عشره من, من, من عشره اس 25 من 100 من 3 وذكر قاعدة ضرب عدة قوى لعدد واحد هل يمكن تطبيق هذه القاعدة في ضرب اثنين أس ثلاثة في خمسة أس أربعة اختصر ما يلي بوضعه في أبسط صورة مثلا خمسة أس ثلاثة في خمسة أس أربعة في خمسة يساوي خمسة أس ثلاثة زائد أربعة زائد واحد يساوي خمسة أس ثمانية خمسة ثلاثة في خمسة أس في خمسة يساوي عشرة أس في عشرة في عشرة أس أربعة يساوي سبعة أس في سبعة أس يساوي اثنان أس ستة في اثنين في ثلاثة أس ثلاثة في ثلاثة يساوي أربعة أس, في أربعة أس ثلاثة في خمسة أس يساوي خمسة أس أربعة في خمسة أس في ثمانية أس ثلاثة يساوي اثنان أس خمسة في اثنين أس أربعة في اثنين يساوي ثلاثة أص ثلاثة في ثلاثة أص ثلاثة في ثلاثة أص ثلاثة يساوي ثلاثة أص في ثلاثة في واحد أص يساوي واحد على ثلاثة في اثنين على ثلاثة أص يساوي خمسة على ستة في خمسة على ستة يساوي باء في باء خمسة يساوي ها أس في ب أس ثلاثة في ه أس خمسة في ب أس ثنين يساوي الدرس الثالث قسمة قوتين لعدد إذا كان أصل المقسوم أكبر من أصل المقسوم عليه مثال واحد أوجد حاصل قسمة أربعة أس خمسة على أربعة أس ثلاثة الحل سة 5 على سة 4 ساتى 3 يساوي أربعة في أربعة في أربعة في أربعة في أربعة على أربعة في أربعة في أربعة وبالاختصار يساوي أربعة في أربعة يساوي أربعة سة 2 أي أن أربعة 5 على أربعة سة 3 يساوي أربعة سة 5 ناقص ثلاثة يساوي أربعة أس مثال اثنان وكذلك فإن خمسة أس ثمانية على خمسة أس يساوي خمسة أس ثمانية ناقص اثنين يساوي خمسة أس ستة تحقق من ذلك كما في المثال السابق نتيجة من المثالين السابقين نستنتج أن خارج قسمة قوتي. هو قوة لنفس العدد أسها يساوي حاصل طرح أس المقام من أس البسط على أن يكون أس البسط أكبر من أس المقام مثال ثلاثة اقسم أحد عشر أس ثلاثة على أحد عشر أس خمسة الحل أحد عشر أس ثلاثة على أحد عشر أس خمسة يساوي أحد في أحد في أحد عشر على أحد عشر في أحد في أحد في أحد في أحد عشر يساوي واحد على أحد في أحد عشر يساوي واحد على أحد عشر 2 من الأمثلة الثلاثة السابقة نرى أنه عند اختصار قوتين مختلفتين لعدد فإن القوة الأصغر أسا تختصر ويحل محلها واحد أما القوة الأكبر أسا فيصغر أسها ويصبح مساويا للفرق بين الأسين تطبيق واحد ثلاثة أس ثمانية على ثلاثة أس ثنين يساوي ثلاثة أس ستة على واحد يساوي ثلاثة أس ستة أي يساوي سمعمائة وتسعة وعشرين تطبيق ثلاث 10 أس 7 على 10 أس 9 يساوي 1 على 10 أس 2 أي واحد على 100 مثال 4 اقسم 7 أس 3 على 7 أس 3 الحل 7 أس 3 على 7 أس 3 يساوي سبعة في سبعة في سبعة على سبعة في سبعة في سبعة وبالاختصار واحد ملاحظة إذا قسمت قوتان متساويتان لعدد كان خارج القسمة مساويا واحد تطبيق واحد اختصر كلا مما يأتي سين أس خمسة على سين أس اثنين و صاد اثنين على صاد اثنين وباء ثلاثة على باء اسة خمسة الحل ثين أسة خمسة على ثين اسة اثنين يساوي ثين خمسة ناقص اثنين يساوي ثين ثلاثة صاد اثنين على صاد اثنين يساوي واحد البسط يساوي المقام باء أس ثلاثة على باء أس خمسة يساوي واحد على باء خمسة ناقص ثلاثة يساوي واحد على اثنين تطبيق اثنين اختصر اثناعشر جيم أس أربعة على ست عشر جيم أس سبعة وخمسة وعشرين باء اثنين أس ثلاثة على 5 عروح باء أس 2 صاد الحل 12 جيم أس 4 على 16 عروح جيم أس 7 يساوي 3 على 4 جيم أس 3 25 2 صاد أس 3 على 15 عروح 2 صاد يساوي 5 صاد أس 2 على 3 تدريب اختصر ما يأتي إلى أبسط قوة ثلاثة أس أربعة على ثلاثة وثلاث عشرة أس ستة على ثلاث عشرة أس خمسة وثمانية أس ثلاث عشرة على ثمانية أس اثنى عشر وخمسة أس اثنين على خمسة أس ثلاثة و. 7 أس على 7 أس وأحد عشر أس على أحد أس 2 با خمسة على با أس سين على سين خمسة اثنين في خمسة, خمسة على خمسة أس اثنان أس ستة في اثنين أس تسعة على اثنين أس أحد عشر سبعة أس ثلاثة في سبعة أس خمسة على سبعة أس ثمانية. الدرس الرابع قوة كسر مثال واحد احسب سبعة على تسعة أس ثلاثة. الحل؟ 7 على 9 أس 3 يساوي 7 على 9 في 7 على 9 في 7 على 9 يساوي 7 في 7 في 7 على في في يساوي على 9 أس يساوي 343 على 729 مثال اثنين 1 على ثلاثة أس أربعة يساوي 1 على 3 في 1 على 3 في 1 على 3 في 1 على 3 يساوي 1 على ثلاثة أس أربعة عند رفع كسر إلى قوة فإننا نرفع كل من بسطه ومقامه إلى تلك القوة مثلا 8 على 5 أس أربعة يساوي 8 أس أربعة على 5 أس أربعة تدريب واحد أحسب قيمة كل من القوى الاتيه 1 على 5 أس 3 2 على 3 أس 2 1 على 2 أس 6 اتنان اختصر كلا مما يلي 3 أس 2 على 5 أس 3 في 5 على 3 أس 2 29 في 1 على 9 أس 2 ثلاثة أو ناتج كل مما يلي باء على جيم أس خمسة باء على جيم أس اثنين جيم أس اثنين على باء أس خمسة أربعة اختصر ما يلي سبعة باء أس ثلاثة في عشرين جيم أس خمسة على خمسة وثلاثين جيم أس اثنين أربعة وعشرين سين على خمس عشر سين في ثماني عشر صاد أس على صاد أس ثلاثة الباب الخامس القاسم المشترك العظم الدرس الأول القاسم المشترك والقاسم أي العامل المشترك العظم لاحظ قواسم العددين 24 و 36 إن قواسم العدد 24 هي اثنان ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنى عشر أربعة وعشرون وقواسم العدد ستة وثلاثين هي اثنان ثلاثة أربعة ستة تسعة عشر، عشر، ستة وثلاثون إن بين هذه القواسم عددا مشتركة يقبل كل من العددين 24 و 36 القزمة عليها مثل 2 3 4 6 12 نسمى كل منها قاسما مشتركة أما العدد واحد فيقسم جميع الأعداد الصحيحة لهذا لا يذكر بين القواسم المشتركة أما أكبر هذه القواسم المشتركه وهو العدد 12 فيسمى القاسم المشترك الأعظم أو العامل المشترك الأعظم أو الأكبر وسنرمز له اختصارا بالرمز ق. نقطة ميم نقطة ألف مثال أوجد قاسمين مشتركين للأعداد 20 50 60 ثم أوجد قاف ميم ألف لها الحل إن كل من الأعداد عشرين خمسين ستين يقبل القسمة على اثنين خمسة عشرة فهي قواسم مشتركة لتلك الأعداد وأكبر هذه القواسم المشتركة هو العدد عشرة اثنان وخمسة قاسمان مشتركان للأعداد عشرين 50 60 كما أن قاف ميم ألف للأعداد 20 50 60 هو العدد 10 يتضح مما سبق أن القاسم المشترك العددين أو أكثر هو العدد الذي يقبل كل من هذه الأعداد القسمة عليه القاسم المشترك الأعظم أو الأكبر لعددين أو أكثر هو أكبر عدد يقبل كل من هذه الأعداد القسمة عليه الدرس الثاني طريقة إيجاد القاسم المشترك العظم مثال اوجد قاف ميم ألف للأعداد ثلاثين خمسة وأربعين الحل واحد نحلل كل من هذه الأعداد إلى عوامله الأولية ستين على اثنين يساوي ثلاثين على اثنين يساوي خمسة على ثلاثة يساوي خمسة على خمسة يساوي واحد 45 على 3 يساوي على 3 يساوي 5 على 5 يساوي 1. 30 على 2 يساوي 15 على 3 يساوي 5 على 5 يساوي واحد. 30 يساوي في في 5 45 يساوي في 5. 60 يساوي اثنين أس اثنين في ثلاثة في خمسة اثنان قاف ميم ألف لهذه الأعداد يجب أن يقسم كلا منها بدون باقل فيجب أن يحتوي على العوامل الأولية المشتركة بينهما فقط وبأصغر قوة ظهرت أثناء تحليل الأعداد قاف ميم ألف يساوي ثلاثة في خمسة يساوي خمسة عشر نستنتج من ذلك طريقة إيجاد قاف ميم ألف لعدة أعداد واحد نحلل كلا من هذه الأعداد إلى عوامله الأولية اثنان نضرب العوامل الأولية المشتركة بين جميع الأعداد وبأصغر قوة ظهرت أثناء التحليل فيكون العدد الناتج هو القاسم المشترك الأعظم لهذه الأعداد تطبيق واحد أوجد قاف ميم ألف للأعداد اثنين وسبعين مئة وأربعة وأربعين مئة وثمانين ثم أوجد خارج قسمة كل من هذه الأعداد عليه الحل واحد نحلل كل من هذه الأعداد إلى عوامله الأولية اثنان وسبعون على اثنين يساوي ستة وثلاثين على اثنين يساوي عشر على اثنين يساوي على ثلاثة يساوي ثلاثة على ثلاثة يساوي واحد على اثنين يساوي اثنين على يساوي على يساوي عشر على على 3 يساوي و 3 على 3 يساوي 1 180 على 2 يساوي 90 على 2 يساوي 45 على 3 يساوي 15 على 3 يساوي 5 على 5 يساوي 1 72 يساوي 2 أس 3 في 3 أس 2 144 يساوي 2 أس 4 في ثلاثة أسثنين مئة وثمانون يساوي اثنان أسثنين في ثلاثة أسثنين في خمسة قاف ميم ألف يساوي اثنان أسثنين في ثلاثة أسثنين يساوي ستة وثلاثين طربنا العوامل الأولية المشتركة بأصغر قوة ظهرت اثنان عند إيجاد خارج قسمة أحد هذه الأعداد على قاف ميم ألف لها يمكن الاختصار فمثلا مئة وأربعة وأربعون على ستة يساوي اثنين في ثلاثة على اثنين في ثلاثة يساوي اثنين, أس اثنين يساوي أربعة أي أننا نحصل على خارج قسمة أحد الأعداد على قاسمها المشترك الأعظم باستبعاد عوامل قاف ميم ألف من عوامل ذلك العدد. وحسب هذا يكون اثنين على ستة وثلاثين يساوي اثنين. وثمانين على ستة وثلاثين يساوي خمسة. تطبيق اثنين. أوجد قاف ميم ألف للأعداد 28 و56 و140 الحل نحلل كل من هذه الأعداد إلى عوامله الأولية فنرد 28 يساوي 2 أس 2 في 7 56 يساوي 2 أس 3 في 7 140 يساوي 2 أس 2 في 5 في 7 قاف ميم ألف يساوي اثنين أس بثنين في ثبع يساوي ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين على اثنين يساوي أربعة عشر على ثنين يساوي سبع على 7 يساوي واحد ستة وخمسون على ثنين يساوي ثمانية وعشرين على اثنين يساوي عشر على اثنين يساوي 7 على 7 يساوي واحد مئة على اثنين يساوي سبعين على اثنين يساوي خمسة وثلاثين على خمسة يساوي سبعة على سبعة يساوي واحد ملاحظة في التطبيق السابق نلاحظ أن كل من العددين ستة وخمسين ومائة وأربعين مضاعف للعدد ثمانية وعشرين وقد رأينا أن قاف ميم ألف يساوي ثمانية وعشرين عند إيجاد قاف ميم ألف لعدة أعداد إذا لوحظ أن بينهم عددا تقبل بقية الأعداد القسمة عليه فإن ذلك العدد هو قاف ميم ألف لها طريقة ثانية لإيجاد قاف ميم ألف لعدة أعداد يمكن إيجاد قاف ميم ألف لعدة أعداد بطريقة التحليل المشترك لها فمثلا لإيجاد قاف ميم ألف للأعداد اثنين وسبعين ومائة وأربعة وأربعين ومائة وثمانين واحد نسجل هذه الأعداد في سطر واحد ونرسم إلى يسارها مستقيما رأسيا اثنين وسبعين مائة اثنان نسجل إلى يسار هذا المستقيم وفي نفس السطر أصغر عدد أولي يقبل كل من تلك الأعداد القسمة عليه ثم نقسم كل منها على ذلك العدد الأولي ونكتب خارج القسمة تحت العدد المقسوم اثنان وسبعون مئة وأربعة وأربعين مئة وثمانين على اثنين يساوي ستة وثلاثين اثنين وسبعين تسعين نبحث عن أصغر عدد أولي يقبل خوارج القسمة الناتجة القسمة عليه ونكتبه في سطرها يسار المستقيم ونقسم كالسابق ونتابع العمل على هذا الشكل حتى يتعذر وجود عامل أولي مشترك. اثنان وسبعون مئة وأربعة وأربعون مئة وثمانون على اثنين يساوي ستة وثلاثين. اثنين وسبعين تسعين على اثنين يساوي ثمانية عشر ستة على ثلاثة يساوي ستة ضرب الأعداد الأولية الناتجه إثار الخط الراسي هو قاف ميم ألف للاعداد وفي مثالنا قاف ميم ألف يساوي اثنين في اثنين في ثلاثة في ثلاثة أو اثنين, اثنين في ثلاثة أسة يساوي ستة وثلاثين. الدرس الثالث تطبيق واحد اختصار الكسور الاعتيادية مثال اختصر الكسرة أربعة وثمانين على مئة وعشرين لأبسط شكل ممكن الحل من الممكن اختصار الكسر بتقسيم حديه على أي عدد يقبلان القسمة عليه فتقسمهما على اثنين ينتج ثمانية وأربعين على مئة وعشرين يساوي أربعة وعشرين على ستين ثم نقسم على اثنين فينتج يساوي اثني عشر على ثلاثين ثم نقسم على 2 فينتج يساوي 6 على 15 ثم نقسم على 3 فينتج يساوي 2 على 50 ونلاحظ أن 2 و 5 ليس لهما قاسم مشترك غير الواحد 84 على 120 يساوي 2 على 5 بعد كل اختصار ممكن وبطريقة أخرى إذا قسمنا كلا من حدي الكسر 48 على 120 على قاب ميم ألف لهما وهو 24 ينتج 48 على 120 يساوي 48 على 24 على 120 على 24 يساوي 2 على 5 وهو الكسر الأكثر اختصارا يتضح من ذلك أنه لاختصار الكسر الاعتيادي لأبسط شكل وبخطوة واحدة نقسم كل من حديه على القاسم المشترك الأعظم لهما تطبيق اثنين وجد ثلاثة تجار في قرية أن زكاة أموالهم تبلغ الفين وخمسمائة ريال الفين واربعمائة ريال الف وخمسمائة ريال ورأى كل منهم أنه إذا وزع زكاة ماله على فقراء تلك القرية لم يبق منها شيء فما هو عدد الفقراء علما بأنه يزيد عن خمسة وسبعين فقيرا الحل إن كلا من المبالغ الف وخمسمائة ريال الف ريال الف ريال يجب أن يقبل القسمة على عدد الفقراء المطلوب بدون باق. يجب أن يكون أحد القواسم المشتركة لهذه الأعداد على أن يزيد عن خمسة وسبعين ولو بحثنا عنه لوجدنا لو قاف ميم ألف لهذه الأعداد يساوي مئة تحقق من ذلك بإيجاده عملية هذا العدد يزيد عن خمسة وسبعين فهو العدد المطلوب عدد فقراء القرية يساوي مئة فقير ملاحظة لاحظ أن القواسم المشتركة لهذه الأعداد هي قواسم العدد مئة وهي مئة خمسون خمسة وعشرون عشرون عشرة خمسة أربعة اثنان واحد فلو كان عدد الفقراء أكثر من أربعين مثلا وأقل من لا أصبح جواب المسألة خمسين فقيرا تدريب واحد أثمم اختصار كل من الكسور الاعتيادية الآتية لأبسط شكل وبخطوة واحدة بإملاء الفراغات التي تلها 27 على 54 يساوي 27 على 27 في البسط وفي المقام 54 على 27 يساوي نقاط على نقاط لأن قاف ميم ألف لحدي الكسر هو سبعة وعشرين مئة وخمسة على ألف وخمسين يساوي نقاط على مئة وخمسة في البسط وفي المقام نقاط على مئة وخمسة يساوي واحد على عشرة لأن قاف ميم ألف لحدي الكسر هو نقاط مئتان وأربعون على مئة وأربعة وأربعين يساوي مئة وأربعون على نقاط في البسط وفي المقام مئة وأربعة وأربعين على نقاط يساوي نقاط على ثلاثة لأن قاف ميم ألف لحدي الكسر هو ثمانية وأربعون أربعمائة واحد وخمسون على ألف ومئتين وعشرة يساوي أربعمائة واحد وخمسون على نقاط في البط وفي المقام نقاط على مقام يساوي نقاط على نقاط لأن قاف ميم ألف لحد الكسر هو نقاط اثنان أوجد قاف ميم ألف لكل من مجموعات الأعداد الآدية ذهنيا ثمانية ستة عشرة اثنين وثلاثين وسبعين أربع عشرة خمسة وثلاثين ومائة وخمسون خمسة وثلاثون مائة وخمسون ثلاثة أوجد قاف ميم ألف لكل من مجموعات الأعداد الآتية ثم استخرج خارج قسمة كل منها عليها ثمانية وثمانون أربعة وخمسون مئتان واثنان مئة وثمانون مئتان اختصر كل من الكسور الاعتيادية التالية لأبسط شكل وبخطوة واحدة أربعة على مئة 66 على 121 105 على 350 144 على 180 1350 على 810 5 أرض بشكل مثلث أطوال أضلاعه 260 متر و360 متر و140 متر يراد زر أشجار على محيطها على أن تكون المسافات بينها متساوية وأكبر وما يمكن وأن يكون على كل من رؤوس المثلث شجرة فما هي المسافة اللازمة بين الشجرتين وما هو عدد الأشجار اللازم تمارين واحد أوجد قاف ميم ألف لما يلي مئتان مئة وواحد وسبعون و وثلاثون ثلاثمئة و آلاف ومئتين خمسة آلاف وأربعون الف اختصر كلا من الكسور الاعتيادية الآتية لأبسط شكل اثنان وسبعون على مئة 110 على 121 واحد على 270 180 على 64 وستين، على ألف ثلاثة، أوجد قاف ميم ألف للأعداد ثلاثمائة وستين، مائة وستة وعشرين، واثنين وستين، ثم أوجد كافة القواسم المشتركة لها. أربعة مستودع للزيت فيه أربعة أحواض تحتوي على سمع وعشرين ستمائة ثمانمائة وأربعين ألف ومائتين لتر من الزيت يراد تفريغ هذه الأحواض في براميل متساوية السعة وبأكبر قياس ممكن بحيث لا يزيد شيء من أي حوض فكم يجب أن تكون سعة البرميل خمسة أنتج مصنع ثلاثة أنواع من الأقمشة طول القطعه من النوع الأول تسعمائة وخمسة عشر مترا ومن الثانية ألف وخمسون مترا ومن الثالث ألف وأربعمائة وخمسة أمتار يراد تقسيم كل نوع إلى طاقات متساوية الطول بعد أخذ خمسة أمتار من كل نوع لقصه نماذج عينات فما هو أكبر قياس مناسب لطول كل طاقة على أن يكون موحدا في كافة الأنواع وكم طاقة أنتج المصنع من كل نوع الباب السادس المضاعف المشترك الأصغر البسئط الدرس الأول المضاعف المشترك الأصغر لعدة أعداد تأمل مضاعفات الأعداد ستة ثمانية اثنى عشر مضاعفات العدد ستة هي اثنى عشر ثماني عشر أربعة وعشرون 30 36 42 48 مضاعفات العدد 8 هي 16 عشر، 32 وعشرون، اثنان وثلاثون، مضاعفات العدد 12 هي 24 وعشرون، 48 وثلاثون، لاحظ أن العدد 24 هو مضاعف لكل من الأعداد 3 6 8 12 فنقول إنه مضاعف مشترك لها وكذلك فالعدد 48 مضاعف مشترك آخر لهذه الأعداد وإذا تابعنا كتابة مضاعفات الأعداد 6 8 12 فإننا نجد مضاعفات مشتركة كثيرة هي 24 48 72 96 120 144 إلى اخره لاحظ أن العدد 24 هو أصغر مضاعفات المشتركة للأعداد 6 8 12 ولو سجلت مضاعفات كل من الأعداد 12 15 20 لوجدت أن لها مضاعفات مشتركة هي ستون، مائة وعشرون، مائة وثمانون، وأن أصغر هذه المضاعفات المشتركة دي هو ستون. ونسمي أصغر مضاعف المشترك لعدة أعداد المضاعف المشترك الأصغر لها ونرمز له بالرمز ميم ميم ألف. ميم ميم ألف للأعداد ستة، ثمانية، اثنى عشر هو أربعة وعشرون. ميم ميم ألف للأعداد اثنى عشر عشرين هو ستون تدريب أوجد بالطريقة السابقة المضاعف المشترك الأصغر للأعداد ستة خمسة تسعة وكذلك للأعداد أربع عشر واحد وعشرين ستة الدرس الثاني طرق إيجاد المضاعف المشترك الطريقة الأولى بتحليل كل عدد على حدة لإيجاد ميم ميم ألف للأعداد 12 20 30 نحلل كل من هذه العداد إلى عوامله الأولية على حدة 12 على 2 يساوي 6 على 2 يساوي 3 على 3 يساوي 1 20 على 2 يساوي 10 على 2 يساوي 5 على 5 يساوي 1 30 على 2 يساوي 15 على 3 يساوي 5 على 5 يساوي 1 12 يساوي 2 2 في 3 20 يساوي 2 أس 2 في 5 30 يساوي 2 في 3 في 5 ميم ميم ألف يساوي 2 2 في 3 في 5 يساوي 60 نستنتج من ذلك أن المضاعف المشترك الأصغر يساوي حاصل ضرب جميع العوافر الأولية التي ظهرت بالتحليل وهي اثنان ثلاثة خمسة بعد رفع كل منها إلى أكبر أس ظهر له. تمرين محلول احسب ميم ميم ألف للأعداد ألف وثماني مائة وعشرين مائتين وستة وثمانين خمسمائة ثمانية وثمانين ثم أوجد حاصل قسمته على كل من هذه الأعداد الحل نحلل كل من الأعداد إلى عوامله الأولية فنجد أن الف وثمانمائة وعشرين يساوي اثنين أس ثنين في خمسة في سبعة في ثلاث عشرة مئتان وسته وثمانين يساوي اثنين في احدى عشر في ثلاثه عشر خمسمائه وثمانين يساوي اثنين اص اثنين في ثلاثه في اثنين الف وعشرين على اثنين يساوي وعشرة على اثنين يساوي خمسة وخمسين على خمسه يساوي واحد وتسعين. على 7 يساوي ثلاثة عشر على ثلاثة يساوي واحد 286 على اثنين يساوي 143 على أحد عشر يساوي ثلاثة عشر على ثلاثة عشر يساوي واحد 588 وثمانية وثمانين على اثنين يساوي مئتان وتسعون على اثنين يساوي 147 على 7 يساوي واحد وعشرين على سبعة يساوي ثلاثة على ثلاثة يساوي واحد م م ألف يساوي اثنين أس اثنين في ثلاثة في خمسة في ثبعة أس اثنين في أحد عشر في ثلاث عشر يساوي أربعمائة ألف وعشرون وأربعمائة وعشرين خارج قسمة ميم ميم الف على العدد الاول يساوي 420 ألفا و420 على 1820 ويمكن ايجاد خارج القسمة كما يلي يساوي اثنان اثنين في ثلاثة في خمسة في سبعة اثنين في أحد عشر في ثلاث عشرة على اثنين اثنين في خمسة في سبعة في ثلاث عشرة ونلاحظ أنه يمكن اختصار جميع عوامل المقام فيكون خارج القسمة مساويا حاصل ضرب العوامل المتبقية يساوي ثلاثة في سبعة في أحد عشر يساوي مائتين وواحد وثلاثين فلإيجاد خارج قسمة ميم ميم ألف على مائتين وستة وثمانين نستبعد عوامل 286 من عوامل ميم ميم ألف فيكون اثنى عشر 20 ثلاثين على 2 يساوي 6 10 15 على 2 يساوي 3 5 15 على 3 يساوي واحد واحد 5 فنجدها غير محققة لذلك ندرس قابلية القسمة على العدد الأولي الذي يليه وهو ثلاثة ثم نبحث قابلية قسمة كل من الأعداد الناتجة مرة أخرى على ثلاثة فلا تتحقق لذا نبحث قابلية القسمة على خمسة ونجد اخيرا اثنى عشر عشرين ثلاثين على اثنين يساوي ستة عشرة خمس على اثنين يساوي ثلاثة خمسة خمسة عشر على ثلاثة يساوي واحد خمسة خمسة على خمسة يساوي واحد واحد واحد ويكون ميم ميم ألف يساوي حاصل ضرب العوامل الأولية التي ظهرت يسار الخط الرأسي ميم ميم ألف يساوي اثنين أسة اثنين في ثلاثة في خمسة يساوي ستين مثال أوجد ميم ميم ألف للأعداد الف واثمانمائة وعشرين 286 588 الحل ألف 286 وعشرين مئتين على اثنين يساوي 910 143 294 وثلاثة مئتين على اثنين يساوي 455. 143. 147 على 3 يساوي 455 وخمسين 143 وخمسين على خمسة يساوي واحد وتسعين 49 على 7 ثلاثة 143 7 على 7 يساوي ثلاثة 143 واحد على أحد عشر يساوي ثلاثة عشر ثلاثة عشر واحد على ثلاثة عشر يساوي واحد واحد واحد ميم ميم ألف يساوي اثنين أس 2 في خمسة في ثمانية في عشر في ثلاثة عشر يساوي أربعة تدريب أوجد ميم ميم ألف للأعداد أربعمائة وخمسون مئة وعشرون إثنى عشر ستة وثلاثون جيم ثمانية عشر ملاحظة واحد كثيرا ما نستطيع إيجاد ميم ميم ألف لعدة أعداد ذهنية فمثلا يمكن إيجاد ميم ميم ألف للأعداد اثنين خمسة ثلاثة بإيجاد حاصل ضربها لاحظ أنه لا يوجد بينها عوامل مشتركة كما أن ميم ميم ألف للعددين أربعة تسعة هو ستة وثلاثين وللتدريب أوجد ميم ميم ألف للعدد ثلاثة سبعة عشرة ثم للعدد خمسة سبعة اثنين أحد عشر ملاحظة اثنين لإيجاد ميم ميم ألف للعدد اثنين عشر ستة 15 نلاحظ أن 12 هو أحد مضاعفات العدد 6 فكل مضاعف للعدد 12 هو مضاعف للعدد 6 ميم ميم ألف للأعداد 12 6 15 هو نفسه ميم ميم ألف للعددين عشر 12 15 ولايجاد نحسب المضاعفات المتتاليه للعدد خمسه عشر حتى نبلغ المضاعف الذي يكون في الوقت نفسه مضاعفا للعدد اثني عشر فنقول خمسه عشر ثلاثين خمسه واربعين ستين والستون خمسه اضعاف اثني م م ا للاعداد 12. خمس هو وستون وكذلك فلإيجاد ميم ميم ألف للأعداد ثمانين عشرة أربعة نلاحظ أن ثمانين هو مضاعف للعدد عشرة وكذلك للعدد أربعة فنهملهما ميم ميم ألف يساوي ثمانين تدريب واحد أوجد ميم ميم ألف للأعداد سبعين خمسة وثلاثين مئة ذهنيا إذن أوجد ميم ميم ألف للأعداد ألف خمسمائة مئتين ثلاثة هل ميم ميم ألف للأعداد ستة وثلاثين اثنى 120 هو نفس المضاعف المشترك الأصغر للأعداد ستة وثلاثين أربعمائة وخمسين مائة وعشرين احسب ميم ميم ألف لهذه الأعداد أربعة أوجد ميم ميم ألف للأعداد خمسة وخمسين التحليل المشترك الدرس الثالث تطبيق واحد توحيد مقامات الكسور عرفنا سابقا أن من السهل مقارنة وجمع وطرخ الكسور الاعتيادية ذات المقامات المتساوية فإذا أخذنا الكسرين واحد على اثنين عشر وخمسة على ثمانية وعشرين فكيف نوحد مقاميهما؟ ولو ضربنا كل من حدي الكسر الأول بالعدد سبعة لا تتغير قيمته ويصبح سبعة على اربعة وثمانين؟ ولو ضربنا كلا من حدي الكسر الثاني بالعدد ثلاثة لا تتغير قيمته ويصبح خمس عشر على أربعة وثمانين وهكذا يتوحد المقامان ولكن ميم ميم ألف للمقامين 12 28 هو أربعة المقام المشترك يساوي المضاعف المشترك الأصغر للمقامين وعند توحيد مقامات عدة كسور سنضرب حدي كل كسر بعدد المناسب بحيث تصبح المقامات جميعا متساوية فالمقام المشترك مضاعف لكل من المقامات أي أنه مضاعف مشترك لها لكن المضاعف المشترك الأصغر للمقامات هو أصغر تلك المضاعفات فهو أفضلها لتوحيد مقامات عدة كسور نجد ميم, ميم ألف لمقاماتها ثم نضرب حده كل كسر بخارج قسمة ميم ميم ألف على مقام ذلك الكسر مثال واحد واحد مقامات الكسور ثمانية على خمسة وسبعين سبعة على خمسة وأربعين خمسة على ثمانية عشر الحل نحلل كل من المقامات إلى عوامله الأولية فنجد خمسة وسبعين يساوي ثلاثة في خمسة أس ثنين 45 وأربعين يساوي ثلاثة أس 2 في خمسة. ثمانية عشر يساوي اثنين في ثلاثة أس اثنين. ميم, ميم المقامات يساوي اثنين في ثلاثة أس في أس يساوي 450 وهو المقام المشترك. نضرب حدّي الكسر الأول. بخارج قسمة 450 على 75 ولإيجاده يمكن استبعاد عوامل 75 من عوامل م ميم, ميم ألف فيبقى اثنين في ثلاثة يساوي ستة وهو خارج القسمة وبهذه الطريقة نجد أنه يجب أن نضرب حدي الكسر الثاني في اثنين في خمسة أي عشرة وحدي الكسر الثالث في خمسة اثنين أي خمسة اثنين ونكتب 8 على خمسة وسبعين و7 على خمسة 10 عشرة وخمسة على 18 عشرة خمسة وعشرين وبالضرب تصبح 48 على 450 وخمسين سبعين على 450 وخمسين وخمسة وعشرين على 450 وخمسين وهو المطلوب. مثال 2 واحد مقامات الكسور 10 على 15 خمسة 5 خمسة على 6 3 على 4 الحل نلاحظ أنه يمكن اختصار الكسر الاول فيصبح 2 على 3 فالكسور تصبح 2 على 3 5 على 6 3 على 4 وواضح ان م ميم م ميم للمقامات هو 12 فالكسور اثنين على ثلاثة أربعة خمسة على ستة اثنين ثلاثة على أربعة ثلاثة تصبح ثمانية على ثني عشر عشرة على اثني عشر تسعة على اثني عشر ملاحظة لو لم نختصر في المثال السابق لكان ميم ميم ألف للمقامات خمسة عشرة ستة أربعة مساويا ستين ولأصبحت الكسور بعد توحيد مقاماتها أربعين على ستين خمسين على ستين خمسة وأربعون على ستين ونلاحظ أنه يمكن الاختصار في كل منها على خمسة فتصبح ثمانية على ثني عشر عشرة على ثني عشر تسعة على ثني عشر نتيجة عند توحيد مقامات الكسور يحسن اختصار كل منها إلى أبسط صورة كل ما كان ذلك ممكنا ومفيدا. تطبيق اثنين أراد صاحب معمل نسيج انتاج نوع من القماش فإذا علم أن انتاج معمله لا يزيد عن 1500 متر يوميا فمع طول القماش الذي ينتجه في أحد الأيام إذا كان بالإمكان توزيعه على طاقات طول كل منها 30 مترا أو 25 مترا أو 27 مترا دون أن يبقى منه شيء الحل؟ بما أن القماش يمكن توزيعه إلى طاقات طول كل منها ثلاثين مترا أو خمسة مترا أو سبعة وعشرين مترا دون باق يجب أن يكون طول القماش عددا يقبل القسمة على كل من ثلاثين خمسة وعشرين بدون باق فهو أحد المضاعفات المشتركة لهذه الأعداد على أن لا يزيد عن ألف وخمسمائة متر م ميم, ميم ألف للاعداد ثلاثين خمسة وعشرين, سبعة وعشرين هو ألف وخمسين تحقق من ذلك بإيجاده عملية هذا العدد أصغر من ألف وخمسمائة متر فيكون طول القماش الذي ينتجه المعمل في ذلك اليوم ألف وثلاثمائة وخمسون مترا. تدريب واحد واحد مقامات الكسور ألف أربعة عشر على اثنين وعشرين خمسة على ستة وستين واحد على اثنين عشر هل من الضروري أن نختصر الكسر الأول باء خمسة على ثمانية وعشرين ثلاثة على ثمانية وتسعين اثنان على خمسة وثلاثين جيم اثنان وثلاثون على مئة وستين أربعة على خمسة وعشرين عشرة على خمسة وسبعين هل يحصل الاختصار؟ اثنان مطوف يستطيع استضافة عدد من الحجاج لا يزيد عن ألف حاج فإذا كانت الخيام التي يستعملها في أحد الأعوام تستوعب ثمان عشرة أو اثنين وثلاثين أو أربعة وعشرين حاجا فكم عدد الحجاج الذين يستقبلهم في هذا العام؟ جيم ستمائة واثنين وسبعين تمارين واحد اوجد ميم ميم ألف لكل من مجموعات الاعداد الاتية ذهنيا اربعة وخمسون تسعة ثلاثة وثمانية وعشرون ستة وخمسون اربع عشر وخمسة وسبعون خمسة وعشرون عشرة و وتسعون سبعة وخمسون خمس عشرة خمسة ومائة وعشرون وثمانيه وثمانيه وثمانيه وثمانيه وثمانيه وثمانيه وثمانيه وثمانيه أوجد ميم ميم ألف للمقادير خمسة أس اتنين في اثنين في ثبع في اثنين أس ثلاثة في ثبع أس ثنين وخمسة أس اتنين في إثنين أس ثلاثة سبعة أس اتنين في اتنين أس اتنين خمسة أس سبعة في أحد عصر أس خمسة في أحد عصر أسة اثنين و ثلاث عصر في خمسة في اثنين في اثنين أسة ثلاثة في ثلاثة في خمسة في ثلاث عصر أسة اثنين في اثنين أسة اثنين ثلاثة أوجد ميم ميم ألف للأعداد سبعمائة وستة وعشرون 132 وثلاثون أبع م وبعون وأ وخمسة و ثلاث ستة ثلاثون و وخمسون وأه و وعشرون عشرون و ثان واحد وعشرون وخمسة عشرة خمسة وثمانون مائة وخمسة مائة وثلاثة وخمسون ومائة ألف سبعون رهنية أربعة سؤيل نضال عن عمر جده فقال عمر جدي هو المضاعف المشترك الأصغر لعمري وعمري أبي وعمري أخي مع العلم أن عمري ثلاث عشرة سنة وعمر والدي ثلاثة أضعاف عمري أما عمر أخي فينقص سبع سنوات عن عمري فما عمر جده؟ خمسة أوجد أصغر عدد يقبل القسمة على أحد عشر اثنى عشر تسعة وتسعين بدون باق ستة أوجد أصغر عدد إذا قسم على كل من الأعداد ستة ثمانية اثنى عشر كان باقي القسمة واحد سبعة أوجد أصغر عدد إذا قسم على كل من الأعداد خمس عشرة واحد وعشرين خمسة وثلاثين كان باقي القسمة اثنين ثمانية أوجد عددين حاصل ضربهما أربعمائة وعشرون وباقي طرحهما ستة عشرة 9 واحد مقامات الكسور الآتية 3 على 49 5 على 21 3 على 7 على 66 13 على 99 3 على 55 1 على 16 7 على 320 ثلاثة على وثمانين الباب السابع المقاييس الإسلامية اعتنى المسلمون في صدر الإسلام بالمقاييس الإسلامية للطول والوزن والكيل في تدبير شؤون حياتهم وسوف نتحدث عن هذه المقاييس وما يعادلها في المقاييس المستحدثه كالمقاييس الفرنسية مثلا وغيرها المبحث الأول مقاييس الوزن الإسلامي واحد الدينار الشرعي من الذهبية يزن 29.75 وعشرين وسبعين من مئة غراما. اثنان الأوقية الشرعية من الذهب تزن 29.75 من غراما. ثلاثة الدرهم من الفضة يزن اثنين من غراما. أربعة الأوقية من الفضة تزن مئة وتسعة عشرة غراما خمسة كل عشرة دراهم تعادل سبعة مثاقير الأمثلة حول ما يلي ألف عشرون دينارا شرعيا يساوي عشرين في أربعة وخمسة وعشرين من مئة يساوي خمسة وثمانون غراما وهو رصاب الذهب في الزكاة باء 200 درهم يساوي 200 في اثنين وخمسة وسبعين من الف يساوي 595 غرامة وهو نصاب الفضة في الزكاة جيم 5 أوقيات فضة يساوي 5 في 191 يساوي 595 غرامة وهو نصاب الفضة بالأوقية د خمسون أوقية ذهب يساوي خمسين في تسعة وعشرين وخمسة وسبعين من مئة يساوي ألف مئه وسبعة وثمانين وخمسة من عشرة غرامة ها ستون درهما يساوي ستين في ثبعة على عشرة يساوي أربعمائة وعشرين على عشرة يساوي اثنين وأربعين متقالا واو سبعون متقالا يساوي سبعين في عشرة على سبعة يساوي سبعمائة على سبعة يساوي مئة درهم المبحث الثاني المقاييس الإسلامية للكيل واحد الصاع النبوي الشرعي عند المالكية والشافعية والحنابلة يعادل ألفين ومئة وخمسة وسبعين غراما اثنان الصاع يساوي أربعة أمداد والمد يساوي 543.3 غراما عند الجمهور ثلاثة الوسق يساوي ستين صاع ونصاب الحبوب خمسه أوسق يساوي ثلاث مئة صاع أربعة خمسة أوسق يساوي 652.5 كيلوغرام يساوي ستمئة وهو نصاب الحبوب الأمثلة حول ما يلي عشرين نصاعا يساوي عشرين في ألفين ومئة وخمسة وسبعين يساوي ثلاثة وأربعون ألفا وخمس مئة غرام عشرون نصاعا يساوي عشرين في أربعة يساوي ثمانين مدة عشرون مدة يساوي عشرين في 543.4 من عشرة 10 يساوي مئة يساوي, في يساوي, غرام يساوي 5 في 130.500 وثلاثين يساوي 652.500 غراما يساوي 652.5 من 10 كيلو غرام. عشرين وسقا يساوي عشرين في ستين يساوي ألفاً ومئتي صاعة تمارين حول ما يلي ثلاثين صاعا يساوي غراما أربعون صاعا يساوي مدة خمسون مداً يساوي غراما خمسون وسقا يساوي كيلو غرام المبحث الثالث المقاييس الإسلامية للأطوال والمسافات واحد مسافة القصر المسافر أربع برد ثمانية وثمانين ألفا وسبعمائة وأربعة من الألف كيلو متر اثنان البريد يساوي اثنين وعشرين ومئة وستة وسبعة من الألف كيلو متر ثلاثة البريد يساوي أربعة فراسخ أربعة الفرسخ يساوي خمسة وأربعة وخمسة من مية كيلو متر خمسة مسافة القصر يساوي أربع برد يساوي ستة عشر فرسخا يساوي ثمانية وأربعين ميلا الميل يساوي واحد وثمانين من مئة كيلو متر ستة الخطوة الشرعية ستة وأربعون من وهو نفسه مقدار الذراع الشرعي. 7 القدم الشرعي خمسة عشر وأربعة من عشرة سنتيمتر. ثمانية الاصبع الشرعي واحد وتسع مئة وخمسة وعشرين من الألف سنتيمتر. تسعة، الباع الشرعي يساوي مئة وأربعة وثمانون من عشرة سنتيمتر. تمارين. حول مايلي. ألف خمس مسافات قصر يساوي كيلومتر. باء أربعة برد يساوي كيلومتر. جيم ثمانية فراسخ يساوي كيلومتر. دال عشرون ميلا يساوي كيلومتر. هاء ثلاثون خطوة يساوي سنتيمتر. و أربعون ذراعا يساوي سنتيمتر زي خمسون قدما يساوي سنتيمتر حاء ستون أصبعا يساوي سنتيمتر وحدات الوزن وما يعادلها في النظام المتري الوحدة ما يعادلها بالغرامات الأوقية الشرعية لوزن الفضة مئة وتسع عشر غراما الأوقية الشرعية لوزن الذهب وعشرون و وسبعون من المئة غراما أوقية الرطل البغدادي وزن الكيل الشرعية 34 غراما الحبة الشرعية من الدينار الشرعي 59 من الألف غراما الحبة الشرعية من درهم النقد الشرعي 58 من الألف غراما الحبه الشرعيه من المثقال الشرعي 62 من الالف غراما الدانق الشرعي من الدينار الشرعي 708 من الالف غراما الدانق الشرعي من درهم الكيل الشرعي 528 من الالف غراما الدانق الشرعي من درهم النقد الشرعي 495 من الالف غراما الدانق الشرعي من مثقال الكيل الشرعي سبعمائة وخمسة وخمسون من الألف غراما الدرهم الشرعي لوزن النقد الفضة اثنان وتسعمائة وخمسة وسبعون من الألف غراما الدرهم الشرعي لوزن الكيل أو الوزن المجرد ثلاثة ومئة وواحد وسبعون من الألف غراما الدرهم البغلي ثلاثة وسبعمائة وستة وسبعين من الألف غراما الدرهم الخوارزمي اثنان وستة وثلاثون من مئة غرامة الدرهم الطبري اثنان ومئة وخمسة وعشرون من الألف الدرهم المصري ثلاثة ومئة وخمسة وعشرين من الألف غرامة الشرعي لوزن النقد مثقال النقد أربعة وخمسة وعشرين من مئة غرامة الرطل الشرعي لوزن الكيل أو الوزن المجرد البغدادي أربعمائة وثمانية غرامة الرطل الشرعي لوزن النقد الفضة 1428 غراما، الرطل المصري العرفي 449 من المئة غرامة المتقال الشرعي لوزن الكيل أو الوزن المجرد 54 من مئة غرامة وحدات الكيل وما يعادلها في النظام المتري الوحدة ما يعادلها باللتر من الماء المقطر في درجة أربعة درجات مئوية ما يعادلها بالجرام من القمح الاردب المصري في زمن الفاروق رضي الله عنه ستة وستون اثنان وخمسون الفا ومائة وأربعون. المصري الأثيوطي الرسمي مائة ثمانية وتسعون مائة وستة وخمسون الفا واربعمائة وعشرين. الجريب الفارسي العراقي في زمن الفاروق رضي الله عنه 132 و وثلاثين عشرة من الألف عشرة آلاف وأربعمائة وثمانية وأربعون الربع المصري من الأرض بزمن الفاروق رضي الله عنه اثنان من المئة الفان ومئة وثلاثة وسبعون الصاع النبوي الشرعي عند الحنفية اربعة وسبعة وعشرون من الالف ثلاثة الاف ومائتين وس الشرعي عند الشافعية والحنابلة والمالكية اثنين وخمس وسبعون من المئة ومئة العرق الشرعي عند الشافعية والحنابلة والمالكية واحد وأربعون وثلاث من الألف اثنان وثلاثون الفا وست وخمسة وعشرون الفرق الشرعي عند الشافعية والحنابلة والمالكية ثمانية ومائتين وثلاثة وستين من الألف ستة آلاف وخمس وثمانية وعشرون القدح المصري في زمن الفاروق رضي الله عنه واحد وثلاث وخمسة وسبعون من الألف ألف وسبعة وثمانون القفيز العراقي عند فتح العراق وفارس ثلاثة وثلاثون وثلاث وخمسون من الألف ستة وعشرون الفا واثنى عشر القلتان الشرعيتان بالتقريب يعادلها باللتر من الماء المقطر في درجة أربعة درجة مئوية 307 الكيلة المصرية زمن الفاروق رضي الله عنه خمس وخمسون من المئة أربعة آلاف وثلاث مئة وخمسة وأربعون المد النبوي عند الحنفية واحد وثلاث وأربعون من الألف ثمانمئة وأربعة وعشرون واثنين من العشرة المد النبوي عند الشافعية والمالكية والحرابلة واحد وثلاثة وأربعون من ألف خمس وثلاثة وأربعون وأربعة من العشرة المدي الشرعي ثلاثة وثلاثون ومئتان واربعون من الألف ثمانية عشر ألفا وثلاث وستون الويبة المصرية في زمن الفاروق رضي الله عنه أي عند الفتح الإسلامي أحد عشر ثمانية آلاف وستمائة وتسعون الويبة العرفية الرسمية في مصر ثلاث وثلاثون مئتان وستون ألفا وسبعون المرجع لخص هذا المبحث من كتاب الايضاح والتبيان في معرفة المكيال الميزان لابن الرفعة الأنصاري تحقيق الدكتور محمد أحمد الخاروف التقدير وحاجة الإنسان للمقايز للتقدير دور هام في حياة الإنسان اليومية فهو يحتاج مثلا إلى معرفة طول القماش اللازم لثوبه ومساحة أرضه ومقدار زكاة ماله كما أن للتقدير أهمية كبرى في مجال العلم والمعرفة فالدين والتاريخ إلى آخره والفيزياء والكيمياء والطب إلى آخره وغيرها من العلوم بحاجة إلى تقدير الكميات التي نبحث فيها من حيث الوزن والحجم والسعه والزمن والقيمة وإذا أردت تقدير كمية كطول ثوب مثلا فإنك توازن اي تقارن هذا الطول بطول معروف تعتبره وحدة للقياس وتقدر كم يساوي طول الثوب من هذا الطول المعروف تطور المقاييس احتاج الإنسان منذ القدم إلى الموازنة بين المقادير المختلفة كالمسافات التي يقطعها ومساحات الأراضي التي يحرثها والأزمنة التي يستغرقها في إنجاز أعماله من أجل ذلك بدأ باستخدام وحدات للقياس مألوفة لديه فاستعان ببعض أجزاء جسمه احيانا لقياس الاطوال كالشبر والذراع والباع والقدم والخطوه واستخدام الذراع المربعة في قياس المساحات والذراع المكعبة في قياس الحجوم كما اعتبر وزن ما يملو إحدى وحدات الساعة من مادة معينة وحدة لقياس الوزن واستعمل في قياس الساعة الحفنة والاليه التي يستعملها في طعامه أو شرابه هذا وإن جميع الأمم عبر التاريخ قد اسهمت في وضع أنظمة للقياس وتطوير وحداته ووسائله وطرقه وهي تسعى الآن لاتخاذ نظام عالمي موحد ليسهل تداوله في جميع البلدان ولهذا تخلت كثير من الأمم عن مقاييسها القديمة وطبقت النظام المتري لبساطته وسهولة حساباته هذا ما سندرسه في العام القادم إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته